الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإبتاء والدعوى والإرشاد هنالك سؤال لغت مقيمة مؤتمر للجماعة السلفية في السودان قبل سنتين بخصوص بعض القضايا من بينها قضية التعليم المختلط في الجامعات والمعاهد وتوصلوا الى جواج التعليم بهذه الكيفية وهي الاختلاط مستمدين في ذلك الى فتوى صادرة من ابارات البحوث العلمية والاستاء والدعوة والارشاد تجيز التعليم بهذه الكيفية بشرقين الاول تقليل المنكر ثانيا ان يأمن الفتنة على نفسه وأن الفتنة يحددها الفرد نفسه السؤال ما مدى صحة هذه الفتوى ثانيا هل كانت إجابة لسؤال خاص؟ ثالثا هل يفهم منها جواز الجرأة من مرأة كل جانات أم خلطة؟ شو <تصفيق> الأعراض؟ حلو الله وسلمة الله عليه رحمة الله عليه ماذا؟ هل ما يحتاج إلى جد؟ عنا هذه الفتوى التي ذكرها السائل لا حصلها فهذا ضده ولم تفهم من قال أفهم لا منا ولا من اللجنة والصواب أن التعليم والخبر أمر لا يجوز إن عبدي مفتنة العظيم هو ذكر الكريم بل يجب يكون التعييب للرجال على حدة وللنشاء على حدة أما اختراط البنين والبنات في شراف الدراسة هذا مكر عظيم شره سبيل وعقبته وحيبة ومن نقل عن, عن المجنة أنها ستت بالجواد فقط ولا ولا من أشته أخطى وغلب الله أهلا يزاكم موخور <تصفيق> الثالثاني عندنا في السودان جماعة تدعو إلى المعتقد السلفي وتتخذ هذه الجماعة أميرا عاما لها وأمراء ويلزنون في أفرادهم بالطاعة لهذا الأمير ويلزنونهم بالطاعة له في الأمور الاجتهادية أي بمعنى إذا اختلف معهم شخص ما في أمر ما يناقش هذا الشخص الجهة المسؤولة فإذا توصل معهم إلى وفاق فبها ونعمة وإلا يحتفظ برأي برأيه ولا يدعو الناس له والدليل على ذلك قالوا أن عبد الله بن المزعود ربي الله عنه وأرضاه صلى خلف عطمان بن عفان في لنا الظهر أربعا إلا بأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعبابك وعمر الظهر رجعتين وعندما في لنا صليت غالى الخلاف شر فمن هذا الباب يسكت هذا الشخص لأن الخلاف شر حفاظا عن الوحدة هذا التهوين لا أعلم الهوأسا شرعيا هذا التهوين الذي ذكره السواء لا أعلم الهوأسا شرعيا والاناره انما تكون لولي الامر او لامر المسلمين يسمع له يطاع معروف لا في معاصي أما جماعه يطيعون يجعل لهم هني فيما يقول هذا خلط عظيم ولا احد يجوز ان يطاع له, له معروف وإذا تنازعوا فيما بينهم فالواجب غض النزاع الى الكتاب كما قال الله سبحانه فإن تنازلت في خروج من الله الرسول ان كنتم دون الله واليوم الاخر وقال عز وجل يوم اختلفت بوجود الحكم الى الله فالواجب على الجماعات او اتباع المذاهب الاربعه او الواجب عليهم جميعا ان يردوا ما تنازعوا فيه الى كتاب السنه الى قاله الله ورسوله ولا يجوز ان يتخذ احد في ذلك حكم يطاع قوله يبطع حكم يبطع قوله اصاب الحق او خال الحق لا ان يكون الحكم هو ما دل الكتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام وقصار ما عند الشخص أن يكون قوله محل الجهاد وافق الصوار قدر وإلا ثمث أما يقاع قوله كل شيء هذا لا يجب حتى الصحابه هو أحدهم لا وطع في كل ما قال فكذا بغيرهم لما يطاع الإشاء فيما وافق الكتاب والسنة الكتاب والسنة فلا الله الله في الخالق على أهل الإيمان في جميع زعاتهم واخترافاتهم أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاه والسلام ولا يحكم في ذلك يقوم بقوله وأبقى الحق فالف الحق هذا خلط عظيم ولا يزي هذا حيوى حتى لأسباب الأربع لا يزي الحنبلية ولا والشابعية ولا, ولا المالكية كلهم لا يزي لهم أن يحكم إيمانه فيأخذ بقوله مطلقا عن أصعب الحق وخارها الحق فالجب على أكثر من الأرض أصعب على غيرهم أن يحكموا كتاب الله رسوله صلى الله وسلم. والسلام ويوجد إليهما فيما تناجعته الناس عمل بقوله سبحانه فإن تناددوا أولواليا يا أيها الذين وطيعوا الله واتوا وغذتوا فأولين يجربوكم فإن تنادأتوا يشيف ربه الله الرسول إن تنكتوا يا الله وليمن آخر جاري خيروا وأحسنت وعما قصت أبي الله مشعور يواره وعنه فجال الخلاف في مستحد ليس يواجه فلو أن المشاعر أكمى أربعان فلاح رضي الله في أصح قوله العلم فهي مشعور يواره وعنه أكمى عثمان وعنه خلاف الشر في أنه فائل في فائل يقتط يجي يجي يقصر فلما كان قصر سنة مستحد الله وعنه في هذا يجي يقصر وعند الله المسعود وعند الله المسعود بل يوافق عثمان خلاف لأنه شيء لسه بحرام وصاراه أن يترك الأفضل ورافق أمير المؤمنين في ذلك شراحة فيه هذا الخلافين هو بين أمير المؤمنين هذا ليس سياسة الشرعية كل إنسان يترك المستحد لثلاثة خلاف وحصل على جبع كريمان بطي أما كل إنسان يتكب حراما أو يبعى واجبا أو يجي ما لديه الله ورسوله أو يجي ما لديه الله ورسوله ورسول من أجي طاعة هذا لا ليه فإن كان أمير شارفة أو أمير ملد أو أمير جلعة أو يبقى. لا يجوز لأحد أبداً أن يحرم ما حرم ما حله الله ورسوله ولا يُجِمَ لَنْ يُجِمُ اللَّهُ وَرَسُولُّهُ مُنَجِقُ لِهُلَانَ أَوْ كُلَانَ انتقى اللهم جائزة شوال أخير الشيخ. هل الإنسان ملزم بأن يددع فتوى محيّنة ماذا يقول <تصفيق> طالب الحلم جاءت حلحة ننظر من ويأخذ ماذا العاشق؟ أنتي وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ولا شرط تقييد الأعمام. اللي يبحث وين ويتعمد. فإيش كان لا يستطيع؟ يضع المعلومات سأل هذا العلم. وهكذا العام يسأل هذا العلم. ويختار من قال بعضنا أن له أقرب إلى الحين في علمه ودينه وورائه ويأخذ بقوله ويكون هذا من باب سؤال هذا العلم لقوله تعالى: ما سأل هذا الشيء إن كنت لا تعلمون والله عم عليه السلام عليه وقال يقوم الأفضل العلم ألا سألوا إن لم يعلموا إني في اولي فيها السؤال فهي لا إذا مألمات جيدة يسألها العلم يستعين في تحري العالم المعقول الاستقامة حسن السيرة والعقيدة العلم فيسألة ويقوم يقول إذا عندهم معلومات عن كتابة السنة فالفعام بيرشف العام فهم نعم فضي الله خير صديدة <تصفيق> الشيخ من يخالف هذه الفتوى أو هذا الأمر يفصل من هذه الجماعة وحيانا يوقف نشاطه فإذا كان إماما في مسجد ما يوقف نشاطه ولا يتكلم باسم الجماعة عندما سألنا ما على ذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر الصلاة الذين خلفوا فمن هذا الباب نرضى هذا العضو حتى لا يكون عدوا لغيره وحتى لا يتبعه الناس فهل هذا الفصل هو في الدين وهل إقاط العبد من نشاطه إذا كان عامة بتجاذب قنبر يقيع يقتلون بينهم وأنا صارون بينهم وعارف أمور الحكمة وأنما قصة ثلاثة يسون في حجه الثلاثة فعل معصية وأنهم تخله آل آل الكبيرة والرسول أمرهم بالنهي تخله من غير عذر شعب بن معاذ الصاحب من غير عذر فلهذا لهذا هذا رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم الصحبة خلف الليلة حتى كانوا هتافا ورجال فما حاول في مخالفته من راهم ما يسمى هذا ليس من أعصائي عمر ونظمها العبادين ونظرها ليستلعوا عليها من مينهم وان استقام عليها ثلاثات ومن أرد خروجهم لا فليس من زمن الموفق على ما أراده إلا إذا كان ما أمرهم شيء أعذبه الله ورسوله أو منهوا عن شيء حضر الله ورسوله أما التنظيمات هي قصرها تسمي شائعة الامتلاة تنظيمت بين الناس في جماعاتهم إلا من الله وفي عمر وموتهم ورسالهم هذه عمر يتحرر فيها ما لا يخاف في فيها الله السنة فيها مصالحهم وما يحضبه الخير لهم بإذن الله يجهد منها الناس لا حضبه حدن.. لا من الناس إلا أن أعجبه الله ورسوله أما فيما بينهم صلاحه على شيء لا يخالف كتاب السنة ولا يقع في حرام لتوضي جماعاتهم في دعوة من الله أو في بنيتهم ونفقات في بنيتهم أو في غير ذلك أو في غنيتهم إذا فهالوا شيئا لا يخالف السر وإنما في المصلحاتهم فيما بينهم هذا لا حوالهم فباك الله خير الحنانك سفة آخيرة يقولون أن المرأة السلفية إذا تركت الجامعة المختلطة فإن الدعوة عندئذ تتعطل ولا تتقدم إلى الأمام لذلك لا بد من مشاركة المرأة كدائية في هذه الجامعات حتى تبلغ دعوة المولى عز وجل حما بأن المرأة عندنا في السودان تسافر ليالي طوال وتنقذ في العاصمة الخرطوم أو في مكان الجامعة شهور وأيام بلا أحد من محارمها وتدرس والجامعة مختلطة والباب واحد والمدرس أجنبي فهل يدود المرأة الثلاثية ان تدخل علم بانها تعترف وتقر ان الاختلاط حرام لكن بفجة مصلعة الدعوة ونشر التوحيد تقدم الجواب عن هذا وان بعد المختلف لا يجوز والصور بيان المحرم لا يجوز من المرأة. لا بد من المحرم وليس لها ان تعلم في محل مختلف او تعلم في محل مختلف لانها فتنة لكل مختلف ما تركب بعد فتنة على المجالين لك وليس لها ان تعلم في في في من طرص مختلطة وليس دعاء أن نتعلم من طرص مختلطة بين إن إشار للنساء ورجال للإجابة نصف الله بالإجابة الله وقيرا جزا الله الشيخ سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد عبدالله إنباز لإجابته لهذه الأزلة ونضأل الله مبارك في عمره وعلمه وأن نستخره لسلمة الإسلام والمسلمين السلام عليكم ورحمة الله قال وعلى اله وصحبه ومن والاه ومن سلك نهجه واستدى بهديه وتمسك بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل بالاله في النار وصرنا في هذا اليوم المبارك باذن الله جل وعلا ان نلتقي بفضيله الشيخ محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله تعالى وبارك في عمره ونساله جل وعلا ان يسخره لخدمه الاسلام والمسلمين نحن سباق من السودان جماعه ارطار السنه المحمديه هذه الجماعه كما هو معروف ومعلوم تسلك منهج السلف صالح رضوان الله عليهم ولدينا بعض الاسئله والاستفسارات حول بعض المواضيع الهامه والتي تخص الجماعه السلفيه في السودان على وجه الخصوص والدعوة الثلاثية على مستوى العالم الإسلامي أجمع وهذه المسائل كلها يختص بما هو معروف بالمستجدات في هذا العصر وأن الدعوة إلى الله جل وعلا لا بد لها من أن تتطور ولا بد لها من أن تقتحم جميع المجالات ونجم في هذا الموضوع بعض الاختلاف في, في السودان وحدث ما حدث من اشياء نسأل الله ان يسبب الخطأ وان يعفوها عن الجميع ونحن بدورنا اغتنمنا هذه الفرصة وهذه الثانية بلقائنا هذا مع طبيلة الشيخ الالباني حضر الله تعالى وهذه الاسجلة اصطفوا في موضوع الوسائل التي تبلغ بها دعوة المولى عز وجل سؤالنا الأول كالآتي: هل يجب تحضيل بعض المصالح الكفائية أو العينيه إذا كانت الطريق إليها مزالق ومحرمات؟ لا لأن أولئك لا الإسلام تلك القاعدة التي تقول الغاية تبرر الوسيلة، بل الإشلام قد نص في غير ما نص من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أن ما كتب الله للإنسان من الرزق لا يجوز أن يتوصل إليه المسلم بالطريق المحرم كما جاء في حديث الحاكم وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم إنما عند الله لا ينال بالحرام ما عند الله من الرزق الذي ليس هو الصلاة ونحوها من الفرائض العينيه بل هو يطلبه المسلم ليكف نفسه عن أن يحتاج أن يمد كفه إلى الناس. فلو أنه كان مكفيا برزق حلال ولم يسع وراء الرزق لم يكن مقصلا لأن طلب الرزق هو بما ذكرنا من ان يكف نفسه عن ان يسأل الناس فاذا كان تحصيل هذا الرزق لا يجوز بطريق محرم بدلالة هذا الحديث المعروف وهو قوله عليه السلام فإن ما عند الله لا ينال بالحرام فأولى ثم اولى ثم اولى أنه لا يجود للمسلم بل للمسلمين بل الجماعة الإسلامية التي تريد أن تدعو الناس إلى العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حري بهؤلاء أن لا يستحلوا بعض المحرمات ليحصلوا بذلك تحقيق بعض الغايات لأنه قلب لمثل قوله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا من جهة ومن جهة أخرى نحن نختلف عن سائر الجماعه وسائر الأحزاب لأننا لسنا حزبا ولسنا كتلة وإنما نحن المسلمون ونحاول أن نسير في إسلامنا على منهج سلفنا رضي الله عنهم أجمعين وكلنا يعلم بالضرورة أنهم ما كانوا يوما ما ليخطر في بالهم فضلا عن أن يحققوا ذلك في حياتهم أن يستهلوا بعض المحرمات في سبيل تحقيق بعض الغايات الإسلامية كيف والآية السابقة تقول ومن يستخف الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب منطق من يقول بجواز ارتكاب بعض المخالفات لتحقيق بعض الغايات الشرعية منطق هؤلاء يعكس الآية السابقة ويعني منطقهم. أن من يتق الله في العصر الحاضر يطبق أحكام الشريعة بكاملها فسوف تكون دعوته محصورة ضيقة ولذلك فلا بد من تجاوز بعض الأمور التي لم يأذن بها الرسول لكي نتمكن من توسيع دائرة لعوة أنا أقول فان هناك نذرا تبشر بشر خطير اذا لم يتدارك اهل الدعوه الحق امرهم قبل ان يسترسل شانهم ذلك اننا نسمع ما بين اوله واخرى انهم يرتكبون محظورات كثيره في سبيل ما يسمونه بنشر الدعوه ما هي الدعوة التي يريدون نشرها أهي دعوة الكتاب والسنة أم هو شيء آخر سيقولون معنا بل هي دعوة الكتاب والسنة لكن هم يعلمون مثلا أن الإسلام يحرم على المرأة أن تسافر مع غير محرم فكيف وبعضهم قد أبن لجماعات من النساء قد يكون عددهن بالعشرات أو بالمئات فيبات وأبكار أن يسافرن بغير محارم لما ما هي الغاية زعموا في سبيل نشر الدعوة وهنا لا بد لي من أن أخف قليلا في اعتقادي من مصائب هذا العصر وبدعه التي لا يكاد يتنبه لها كثير من أهل الفضل فضلا عن غيرهم أن الناس انقسموا إلى قسمين دعاة وغير دعاة ثم انقسم الدعاة إلى ذكور وإناء فصار هناك دعاة وصار هناك داعية ومعنى هذا أماما أن الدعاة الإسلاميين لا يستطيعون أن يقوموا بواجب الدعوة إلى شرع الله عز وجل كتابه وسنة ولذلك فقد أفتح المجال للنساء ان يشتركن في الدعوه ليس ان اشتراكهن في الدعوه كان مع محافظتهن على انوثتهن وعلى اذابهن الخاصه بهن على اعتبارهم من النساء لكن تعدت هذه الداعيات زعمنا طور جنسهن الذي سماه الرسول عليه السلام او لقبه بالقوارير ليت انهن التزمن الآداب الخاصه بهن باعتبارهن من النساء اللاتي ينبغي عليهن حتى فيما يتعلق به الصلوات الخمس ان يلزمنا دورهن وان يصلين في بيوتهن ومع ذلك وانا اشير طبعا الى امر معروف لدى السامعين جميعا من قوله عليه الصلاه والسلام في حق النساء وبيوتهن خير لهن خير لهن من ماذا خير لهن ان يحضرن الصلوات الخمس في المساجد مع جماعه المسلمين فكيف يكون خيرا لهن ان يخرجن وان يشافرنا في سبيل الدعوه ثم قد يقع هناك الاختلاط بين الرجال والنساء في بعض الزور او في بعض البيوت او ما شابه ذلك ومن المعدوم أن الاختلاط أمر توارثه المسلمون خلفا عن سلف على أنه من ما منع منه الشر الحكيم من باب ما يسمى عند الفقهاء بسد الذريعه إن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع النساء عن كثير من الأمور هي مما أمر به الرجال مثلا الحديث الصحيح الذي يقول فيه الرسول عليه السلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها إذا كان هذا نظام الإبعاد للنساء عن الاختلاط بالرجال في أقدس الأماكن وفي خير البقاء كما جاء في الحديث الصحيح لما سُئل عليه السلام عن خير البقاء وشر البقاء أجاب بأن خير البقاء المساجد وشر البقاء الأسواق لقد حال الرسول صلى الله عليه وسلم بين النساء والرجال أن يختلطوا بعض وما بعض في خير البقاء وهي المساجد وكيف يجوز أن نسمع اليوم من هنا وهناك من بعض الدعاة الإسلاميين أن يزد للفتيات المسلمات أن يدخلن الجامعات القائم تدريش فيها على الاستلاف بين الجنسين زعم أن مصرها تقتضي ذلك. اذا ماذا يكون موقفهم اولا ايمانا ثم تطبيقا بالنسبه للايه السابقه ومن يتق الله ليجعل له مخرجا الايه ثم ما موقفهم من هذه السدود التي جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام بين النساء والرجال دفعا للاختلاط في خير البقاء إنهم سيقولون إما بلسان حالهم أو بلسان قالهم ولسان الحال أنطقوا من نسان ما قال تلك أمة سبق إذن يكونوا منطلقهم هذا ترجمانا لما في نفوسهم ان الشرع الذي تلقيناه عن نبينا صلى الله عليه وسلم من طريق الصحابه ومن تطبيقهم اياه ليس شرعا مسلما به وانما ذاك كما يقولون اليوم في التعليم العصري شريعة زمنية انقضت وذهبت دولتها أما اليوم كما يقول بعض المتفقه ولا أقول بعض الفقهاء كما يقول بعض المتفقه في العصر الحاضر إن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان هذه الجملة وإن كانت تستعمل كثيرا في بعض كتب الفقهاء المتأخرين فيجب أن نشطب على كثير من المعنى الواسع الذي يوسعه الذين يعلنون هذه القاعدة على رؤوس الأشهاد فنقول إنها لا تصح أن تقال على إطلاقها وعمومها وجمهورها لأن معنى ذلك تعطيل الأحكام الشرعيه وتعريض للشريعة الإسلامية أن تصبح كالشرائع الأولى التي حرفها أسواعها كاليهود والنصارى فهم في كل عصر أو مصر يغيرون الأحكام حسب تغير الزمان والمكان هذا الإطواق لا يجوز أبدا أن نستعمله ونعلنه على الجماهير من المسلمين وإنما نقول بعض الأحكام التي قيلت اجتهادا واستنباطا وفهما لبعض العلماء ممكن أن يقال مثل هذه الأحكام تتغير لتغير الزمان والمكان لأنهم فهموا هذا الحكم حسب واقعهم يومئذ وتطورهم لكن لما تغير الزمان تغير المكان ممكن أن يأخذ ذلك الحكم وجها آخر وأنا أضرب مثلاً واحداً فقط لقد جاء في كتب الشافعية أنه لا تصح الصلاة في أرجوحة معلقة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض لا تصح الصلاة زعموا لأنه يصلي في لا مكان والآن وجدت الأرجوحة التي ليست معلقة بالسماء ولا مدعمة من الأرض هذا وهي الطائرة وبخاصة المسممات بالهليكوبتر التي تقف هكذا في الفراغ معنى تلك الجملة أن الصلاة في هذه الطائرة لا تصح والآن لا يمكن أن نتصور فقيها أو متفقها يقول بعدم صحه صلاة هذه الطائرة إذن ذاك كان حكما يتناسب مع تصورهم ومع خيالهم المرجوة، لكن الآن وجدت سيارة طيارة. أعني ما أقول. وجدت سيارة طيارة. فهي ليست معلقة بالسقف ولا مزامنة من الأرض. فكما تصح الصلاة في سيارة، تصح الصلاة بنفسيارة طيارة. وهكذا لذلك. اذا ما نحن انطلقنا من قاعده الغايه تبرر الوسيله وان كانوا لا يقودونها بالسنتهم فهم ينفذونها في مناهجهم وبرامجهم وهذا الواقع اكبر شاهد على ذلك فهناك من يفتي بجواز دخول الفتاه لتتعلم الطب مثلا ما أن تتعرض لمخالطه الاطباء والشباب منهم بخاصة وتتعرض أن يكون وجهها بل ونفسها مع نفس الطبيب المعلم وفي مكان واحد وفي غرفة واحدة. لماذا قالوا لابد من هذا حتى نحصل الفرض الكفائي؟ نحن نسلم. لانه من الحروب الكفائيه ان يتعلم المسلمون رجالا ونساء كل من الجنسين بما يتناسب معه مع جنسه فنحن مثلا نقول من الواجب تعلم هجوم الهندسه على اختلاف انواعها لكن لا يجوز ذلك للنساء لكن يجب على النساء ان يتعلمن الطب والطبابه من اجل ان نتحاشى تعريض نسائنا للاطباء من الرجال ولكن اذا كان من لازم ذلك ان نعرض نساءنا وفتياتنا للفتنه فنحن نقول حينئذ كما قال عليه السلام ومن حام حول الحمى ليوشك ان يقع فيه فلا نسمح لبناتنا ولا لنسائنا ولا لاخواتنا ان يدخلن مكانا فيه مخالف للشرع ولو انه فيه تحصيل لفرض كفائي لان هذا الفرض الكفائي ممكن تحصيله مع الزمن لطريق المشروع وذلك مما يسهد على كل إنسان أن يفهمه إن المسلمين ليسوا سواء من حيث خضوعهم أو من حيث خضوعهم في الأحكام ثانيا العلماء المتبعون في هذا الزمان ليسوا كلهم سواء فيما يحتون به من تحريم او تحليل ولذلك نحن نتمسك بالحيطه والحجر ولا نسمح كما قلنا للنساء ان يختلطوا مع الرجال في سبيل تحقيق فرط زائي لكن لا بد أم يكون هناك ما هو مشاهد من فتيات قد لا يرتفدنا إلى ما هو حرام أو حلال فالأحكام عندهن سواء أو منهن من تهتم بمعرفة الحرام والحلال ولكن لا تعدم أن تجد من يفيها كما نحن في صدر الكلام أنه يجوز لها. أن تدخل الجامعة وتدرس الطب ونحو ذلك في سبيل تحصيل الفرد التفايد حينئذ نحن نقول هؤلاء هم كبش الفداء هن التي يتقدمنا لتحصيل هذا العلم ويعرضنا أن من لفتنة الصورة ولابد أو سيدة كبرى لا سمع الله بعد ذلك يأتي دور نسائنا نحن فيتعلمنا من هذه النسوة ولا يتعلمنا من الرجال الشاهد أنه لا يجوز في الإسلام أن نتبنى هذه القاعدة الغاية تبرر وسيلة وهي تنافي تماما. ما ذكرته انفا من حديث ومن قوله تعالى ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ومشكله المسلمين اليوم افرادا وجماعات واحزابا هي انهم لا يهتمون بتقوى الله فتجد كل الناس يرتكبون ما حرم الله لأسفه الأسواق فالتجار مثلا يودعون أموالهم في البنوك بل لا أقول التجار الأغنياء الذين لا يتاجرون يودعون أموالهم في البنوك يقولون يا أخي أين نذهب بهذه الأموال نحن نخشى عليها اللصوص بل على أنفسنا من اللصوص هل هذا من يؤمن؟ بالآية السابقة، ومن يتق الله يجعله مخرج إلى آخر الآية الجواب لا، وإذن فنحن في العصر الحاضر وبخاصة الدعات الإسلاميين لسنا بحاجة قط وكبرى للتنظيم واستحلال في سبيل هذا التنظيم. لبعض حرمات الله تبارك وتعالى بل نحن بحاجه ان نغرس في قلوب الناس الايمان الصادق الذي يحول بينهم وبين ارتكاب ما حرم الله عز وجل لاتفه الاسباب لهذا نحن نرى ان اي تكتل أو تحذب قبل كل شيء يقوم على قاعدة استباحة بعض الحرومات لتحقيق بعض الغايات أن هذا يكون على المذهب الأبي نواش الذي كان يقول وداولي بالتي كانت هي الداخل فلا يجوز معالجه مشاكل المسلمين بمخالفه بعض ما اقول كل بمخالفه بعض احكام رب العالمين بحجه ان الغايه تبرر الوسيله بل نحن نقول ان ما ظهر في الاونه الحاضره من تحجب في الدعوة الصالحة وهي الدعوة السلفية يكفي فيها أنها قد فرقت الجماعة السلفية في بعض البلاد جعلتها طائفتين طائفة تنتمي إلى حجب لها نظامها ومن جمله هذا نظام أنه من كان معنا فهو منا ومن كان ليس معنا فهو علينا وليس من الضروري أن يكون هذا معلنا كتابه وبيانا وإنما يكفي أن ذلك واقع عمليا فمن كان منذ أيام له منزله عندهم في الصلاه وفي النشاط وفي الدعوة أصبح اليوم لأنه لم ينتمي للحزب ليس منه واذا تأتي هنا الآية الكريمة التي نكررها في هذا الصدد مرارا وتكرارا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه فرحون قراث الكلام الأسباب التي تتيسر في العصر الحاضر يجب الأخذ بها بشرط الا تكون مخالفة للشرع مثلا هذه المسجله فهي تنقل المحاضرات والدروس في العصر الحاضر فيجب الانتفاع بها كذلك الراد أو الراديو إذا كانت هناك دولة مسلمة، أبي ان أن تستعمل هذا الجهاز في سبيل نشر الدعوة على وجه الكرة الأرضية كلها، وليس فقط في العالم الإسلامي. تأتي أخيرا وسيلة حديثة العهد بعض الشيء. وهي التلفاز فنحن نقول التلفاز باعتبار أن فيه الصور والتصوير فالاصل فيه أنه لا يجوز وليس كالمسجل وليس كالراديو وإنما لما فيه من الصور والتصوير والعناية باستعمال آلات لتصوير الأشخاص نقول الأصل في التلفاز أنه لا يجوز إلا فيما تقتضيه الضرورة والعلماء متفقون على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ولكن لا نرى التوسع في ذلك كما هو واقع اليوم عندما لا يبادون بما يسمى حراما أو حلالا، وإنما بقدر ما تحقق المصلحة التي يأذن بها وفي حدود الـ النص الآلي بذلك. نحن نعلم مثلا، ولا أريد إطالة البحث في هذه المسألة أن التصوير حرام. على كل اشكاله وانواعه لكن نعلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح للسيده عائشه ان تلعب ببناتها من الخرق كانت تعملها وكان الرسول عليه السلام يسرب اليها بنات جاراتها لكي تتسلى بهن ودخل الرسول عليه السلام مرة وهي تلعب وفيها فرس وله جناحان فقال عليه الصلاة والسلام لها يا عائشة فرس له جناحان فقالت ألم يملكك أن خيل سليمان عليه السلام كان الذوات أجنحة فالشاهد من هذا الحديث نستطيع أن نأخذ منه وأن ننفذ منه إلى جواز استعمال الصور ومن ذلك التلفاز في حدود الحاجه التي لا يترتب ورائها ضرر سواء في العقيده او في الاخلاق او نحو ذلك من المخالفات اما هذا التوسع فلا يجوز استعماله لان الاصل فيه محرمة هكذا ينبغي فيما أرى وفيما أعتقد أن يكون موقفنا استغلال كل وسيلة حدثت ما لم نخالف فيها شريعة الإسلام ونضع جانبا تلك القاعدة الكافرة التي بها استحلت الدماء والعاراض من الكفار وهي قولهم الغاية تبرر وسيلة وهذا ليس من الإسلام، بل الإسلام يقول: وما يتقى لها يجعله مخرجاً ويلزقه من حيث لا يهتم. البقية شيء من. من لذلك الله خيره. قضيلة الشيخ. قضيلة الشيخ نذبة انتلافات التي نجمت في أوصاف. جماعة السلفية في السودان في بعض المسائل كالانتخابات والبرلمانات والاتحادات المدارس الثانوية والجامعات وتعليم المرأة في الجامعات المختلطة وذهاب الرجل السلفي إلى أماكن المنكرات كالمآتن والعراس الجاهليه مقيم مؤتمر للدعاء وذهاب الرجل السلفي إلى أماكن المنكرات كالمآتن والاعراس الجاهلية يقيم مؤتمر للدعاة السلفيين في جميع أنحاء السودان وكان ذلك قبل سنتين وتوصلوا فيه إلى بعض الاتفاقات وكان عباره عن وفاق وجمع لشمل الأومى السلفية في السودان ولكن مع ذلك الى الان الحال في حاله في الجمع الجميع جميع افراد الجماعه السلفيه في السودان قالوا لابد من الطاعه لهذه القرارات والتغيب بهذه الفتاوى ولا يجوز لاي فرد ينتمي لهذه الجماعه السلفيه في السودان ان يخرج عن هذه القرارات وكل من شذ عن هذه القرارات وهذه الأوامر التي جاءت من الأمارة وقالوا أن هذه الأمارة الأمارة في الحضر أمارة الدعوة أمارة شرعية ومعترف بها ويجوز طاعتها في المعروف فكل من شذ وخالف ولم يطيع بعض الأمور كقضية الاختلاط في الجامعة وجيزت بشرطين الأول منها ان الانسان يامن الفتنه على نفسه ثانيا ان يقوم بوجعه تغليل شيء من المنكر فمن خالف هذه التعليمات وهذه الاوامر يفصل يفصل من هذا التنظيم ويعتبر انسان منبوذ ويطلق عليه بعض الاحاديث مات وليس في عنقه بيعه وعليكم بالجماعه من شدة شدة النار ومن أطاع أميري فقط أطاعني ومن عطى أميري فقط عطاني وهذا الأمر احدث بلبلة في نصف الشباب المسلم وقبيل مجيئنا إلى المملكة العربية السعودية لأداء هذه الشعيرة تحدث أحد الأخوان عن هذه الأمور وما كان إلا أنجوبها بالفصل من هذا التنظيم وما هو الرسل ان هذا التنظيم من بعض السلفيين تقليد منهم أولا لبعض الجماعات الإسلامية القديمة التي سبقت في هذا المضمار دين أن تتقدم شيئا يذكر في سبيل تحقيق ما يعلنون منه من محاولة إصلاح المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة من أجل ذلك نحن ننكر هذه التنظيمات لأنها ليست كالتنظيمات التي جرى عليها المسلمين في لتالي القرون التي تقوم على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أساس تعلم العلم النافع والتوجيه للعمل الصالح بل كما جاء في هذا الشوال المفصل من الأمثلة التي تفرض على المنتمين لهذه الجماعة الإفاعة العمياء. ولو في معصية الله تبارك وتعالى ويكفي في ذلك أنهم جعلوا هذا الأمير الذي نصب على هذه الجماعة كما لو كان خليفة المسلمين فيجب اطاعته في كل شيء يأمر به ما لم يأمر بمعصية الله فالخطأ في هذا كما سمعتم أنهم حملوا قوله عليه السلام من أطاع أميري فقد أطاع الله فكأن لسان حالهم يقول ان هذا الأمير لهذه الجماعة هو امير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك جماعة أخرى لهم أمير أيضا هذا الأمير فوق أنه أمير رسول الله صلى الله، ثم على ذلك دواليك يطبقون أحكام الإمارة الكبرى عند ولاية الصورة. من ولاية الصورة الإمام الذي يصلي بالمسلمين خمس خلاصات مثلاً هذا لا يجوز أن يقطع ذوص بعهيد الخريفة الإمام الأول. وإنما يطاع في حدود ما يأمر وينهى فيما يتعلق بأحكام الشريعة أما لا يجب له من الطاعة فيما لو أمر بشيء أصله مباح لا يجب إطاعة هذا الإمام اللي هو إمام المسجد لأنه ليس هو الإمام الأكبر الذي إذا أمر المسلمين بشيء يرى أن فيه مصلحتهم وكان هذا الأمر في أصله مباحا فيجب والحالة هذه أن يطاع الأمير الأكبر كما يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في غير معصية الله أما هذه الإمارات وهذه الولايات في هذه التبليغات الحديثة في العصر الحاضر وبخاصا أخيرا هذه أولا ليست تلك الولايات الكبرى لأنهم لم يبايعوا من جميع المجتمعين ولذلك فلا يعطى لحكم أميرهم أحكام الأمير الأعلى ثانيا أن هناك ما يلفت النظر ويشتري انتباه أنهم زادوا في الأمر بالطاعة لهذا الأمير الخاص على أكثر مما ثبت في الشرع من إطاعة الأمير العام. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل سرية وأمر عليها أميرا ثم أراج هذا الأمير أن يبتلي أتباعه هل هم يطيعونه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطاع أميره فامر بعضهم بان يحطب حطبا ففعلوا ثم امرهم جميعا ان يلتفوا حول هذا الحطب ثم امر بعضهم ان يوقظوا النار فيها فاوقظوه فقال لهم القوا انفسكم في النار فتلكؤوا وقال بعضهم لبعض والله ما امم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى فرارة من النار، فكيف نحن نصير أميرنا هذا بأن يقي في أنفسنا، بأن أنفسنا في النار؟ والله لا نفعل حتى نبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله، فجاء الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له القصة، فقال. لو أنهم ألقوا أنفسهم في النار ما خرجوا منها إلى يوم القيامة لا طاعه لمخلوق في معصية الخالق إذا كان الأمر كذلك وكان الأمير المولى من قبل الرسول مباشرة لا يطاع في معصية الله عز وجل فكيف يطاع هؤلاء الأمراء المختلفين المناهج والمذاهب والاتجاهات وهم يصرحون كما سمعتم في السؤال بان على كل فرد ان يطيع تلك القرارات والتي فيها اباحه الاختلاط بين الرجال والنساء ولكن عليه ان يحفظ نفسه سبحان الله والرسول صلى الله عليه وسلم الذي وصفه رب العالمين بقوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم ماذا فعل بالمسلمين هل أباح لهم أن يعرضوا أنفسهم للفتنه أن قال لكل مسلم أن النظرة الأولى لك والثانية عليك وقال كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محاله فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش أي اللمس أي المصافحه والريج تزني وزناها المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه لقد باح هؤلاء الأمراء زعموا لأتباعهم أن يخالقوا وأن يعرضوا أنفسهم للفتمة بل وصرها بعضهم ما أنه من السلفيين أنه يجوز في سبيل الدعوة يا أخي كل شيء أصبح يجوز. في سبيل الدعوة أن يصافح الرجل المرأة مع أنه يعلم أن نبي صلى الله عليه وسلم كما شهدت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط؟ يد امرأة لا تحل له ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امراه قط بل لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال وبايع النساء قامت اهداهن فاطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يصافع النساء كما صافع الرجال للبيع فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافع النساء فكيف أنت تكون سلفيا وليس فقط محمديا تتبع أقوال الرسول عليه السلام بل وتمشي على مناج السلف الصالح والسلف الصالح لا تجد احدا منهم يشتبيح للرجل ان يمس يد امراه لا تحل له ولا تأتي القاعدة الغاية اخي تبر وسيلة نحن نريد ان نوصل الدعوة الى الاماكن التي لا يصل الى الدعاه المتى. المشبثون والمتشددون فهم يتساهلون الى ارتباط الاحكام رجعوا الى القاعده الباطله الكافره الغاية تبرر الوسيله لذلك نعود لنقول هؤلاء الامراء اذا امروا بشيء فيه مصله للامه فاطيعوا في ذلك فلا مانع ولكن طاعتهم ليست فريضة لأنهم ليسوا هم الحكام الذين هم كالخلفاء لهم صلاحيه الأمر بالشيء المباح فيصير واجبا فإن كان في ذلك مصلحة وفعلها الرجل ينتمي إلى الجماعة فلا مان من ذلك أما إذا كان في معصية لله أو لرسوله فهنا يأتي القول السابق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولأن نموت فرادا لا رابطة لنا ولا جامعة لنا لا نعصي الله ورسوله في مسألة واحدة خير لنا من أن نجتمع على الضبان وعلى منهج يقررونه وهم يعلمون أنهم يخالفون فيه الشرع في كثير من أوامره ولذلك فأنه أيد الاخ الذي خطب ووقف تجاه تلك الاوامر وان كان فصل من الجماعه لكنه لم يفصل من الجماعة لأن الجماعة هي جماعة أصحاب الرسول عليه السلام وهم يعلمون جميعا أن هذا الذي يقولونه إنما هو من آرائهم ومن اجتهاداتهم وليس من منقولا عن سلفهم الصالح وهنا كلمة أخيه إن هؤلاء الذين يصدرون هذه القرارات ويستبيحون بعض المحرمات بدعوى أن المصلحة تقتضي ذلك هؤلاء في اعتقادي أقول جازما أولا ليسوا علماء لم يدرسوا الشريعة كتابا وسنة فأولى ثم اولى أنهم ليسوا من المجتهدين الذين لهم أن يخيصوا وأن يعتبروا وإلى اخره مما هو معروف عن الأصول وإنما هم عندهم شيء من المعلومات الإسلامية متط اقوال منها هنا وقد يكون عندهم كلمات لبعض العلماء سواء في الحديث أو في الاصول ولكنهم ليسوا علماء يستطيعون أن يتولوا قيادة الأمة من الناحيه الفكرية وإنما هم نابتة نشأت وتحمست على غير هدى من ربها لذلك أقول دون أن أعلم شخصيات الجماعه كلها لن تجد في هذه الجماعات التي تسمعون عنها مثل هذه الإحرافات شيخا عالما لن تجدوا فيها شيخا عالما وإنما بعض الشباب المتحمسين الذين يحسبون أنهم يرسلون صنعها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله العمين الشيخ في مثل هذه القرارات قرروا أن الاختلاط حرام ولكن بشرطين لدخول الجامعة في المنكر وأمن الفتنة والشيء الثاني قالوا لا يجوز المخالفة لأن ابن سعود لم يخالف أصمع ابن عفان فصل معه ثم الصلاة قال عثمان قاصرا، فقال الخلاف شر ولذلك أمر الجماعة لا يخالف لأن الخلاف شر فأين عثمان رضي الله عنه اليوم <تصفيق> طيب ثم كيف تكون من الحتمة بولوج أبوابها أم بالابتعاد عنها وقد كنا آنفا قوله عليه السلام جملة والآن أذكر الحديث نهاية لهذا الكلام إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد اشتبرأ لدينه وعرضه ألا وإن, ألا وإن لكل ملك الحما ألا وإن حما الله محارمه ألا ومن حام حول الحما يشك وأن يقع فيه ألا وإن في الجسد مضغتا إذا صلحت صلحت الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب الحقيقة أن هذا الذي ذكرته أخيرا هو سبق الجواب عليه لما قلت يقيسون أميرهم على أمير النبي عليه السلام وهذا قياس مع الفارق وكما يقول بعض الفقهاء قياس الحدادين على الملائكة المقربين وهذا من أبطل قياس على وجه الأرض لذلك لا عثمان اليوم أي لا خليفة اليوم وهذا الذي يجب على الجماعة الإسلامية أن يسعوا إلى إيجاد المجتمع الإسلامي الذي ينبع منه الخليفة الراشد لا أن يوجد في كل مكان أميرا ويوفوه أحكام الأمير الأكبر كعثمان ومن قبله ومن بعده بهذا القضاء الكفائي والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعثه أما بعد أعتقد أن ما سبق من حديث طيب لفضيلة الشيخ الالباني حفظه الله يكفي لإجابة هذا السؤال الذي أريد أن أسأله ولكن أحب تخصيص هذا السؤال لأن فيه كثير من اللغط وكثير من الاختلافات ما هو حكم دخول الجيش مع العلم أنه يؤدي حتما إلى بعض التنازلات في الدين مثل حلق اللحى وأداء قسم الولاء وسيره قسم الولاء كالات انا فلان الفلاني وقد جندت جنديا بالقوات المسلحه اقسم بالله العظيم واعلن صادقا ان انذر حياتي لله والوطن ومصلحه الشعب وان اطيع اكرس كل وقتي وطاغتي وان اكرس كل وقتي وطاغتي طوال مده خدمتي في تنفيذ الواجبات الملقاه على عاتقي وان اتوجه الى اي جهه يصدر امر بتوجيهي اليها برا او بحرا او عن طريق الجو وان اطيع جميع الاوامر التي تصدر الي من ضابط الاعلى حتى ولو ادى ذلك بالمجازف بحياتي بموجب قانون القوات المسلحه او قانون الاجراءات المدنيه او اي قانون اخر ساري مفعول ثم من التنازلات القيام للعالم تحيه العالم ثم القيام للطابة الآن الرتب العليا مثل اللواء والفريق وكذا كل الناس يقومون له وغير ذلك من التنازلات فهل يجوز بحجة مصلحة الدعوة ونشر الدعوة وأن يوجد كوادر وعنا عناصر تؤدي إلى خدمة الدعوة في هذه الأمامات هل يجوز ذلك الحقيقة يا أخي كما قلت إنه هذا السؤال هو سبق الجواب عنه في كلامي السابق، لكن كما ذكرت أنك تريد جوابا صريحا، فأقول لا يوجد. لكنني أذكر بأن الدخول في الجيش. في بعض الدول العربية منه اختياري ومنه إجباري فما كان اختياريا فهو الذي ينبغي أن يتوجه السؤال عنه وهو الذي يتوجه الجواب السابق عليه وهو, وهو أنه لا يجوز. أما ما كان اضطراريا فالمضطر يقول كلمة الكفر ولا يؤخذ على ذلك لكن الحقيقة أن الذين يذهبون على الضوء القاعدة الكافرة لغاية بر الوسيلة كل هذه التنازلات يسمحون فيها في سبيل تحقيق مصطح وكما قلت سابقا هذا معالج للداء بالداء, بالداء والداولي بالتي كانت يداولي تماما ولا يكون إقامة صرح الإسلام والمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية أبدا على التنازل عن بعض أو كثير من أحكام الشرية بل يجب علينا أن نصبر وأن نصابر وأن نتقل الله عز وجل والأمر كما قال تعالى والعاقبه للمتقين. ومن الممكن لمثل هذه الجماعات إذا أرادت أن تشتغل بالسياسه التي ليس فيها مخالفه للشريعة أن توجه هذه الحكومات وبخاصة أنها تزعم أنها حكومات إسلامية فيل نظرهم. إلى أن كثير من هذه الأمور التي جاءت فيما ذكرت ونقد مخالفة للشريعة فمثلا أول ذلك حلق اللحية من عجائب بعض الدول العربية أن بعض الدول الأوروبية خير منها في هذه القضية بعض الدول الإسلامية يدخل الشاب المسلم إلى الجيش مرغما فيكون أول عقوبة على إسلامه ان أما كتب لي الذهاب إلى بعض البلاد الأوروبية ومررنا بإيطاليا ثم بجبال الالب في سويسرا مرت بنا سيارات عسكرية لفت نظري أن بعض العساكر ملتحين فسالنا عن السبب قال هنا الحرية واضحة مع أفراد الجيش من شاء حلق ومن شاء عفى بينما النظام الإنليزي الذي كان يستعمر بعض البلاد العربية لا يزال المسلمون الحكام المسلمون يفرضون على جنود المسلمين حلق اللحية فإذا أرادوا إصلاحاً عن هذه الجماعات السياسية أن يقدموا طلباتهم إلى هذه الدولة قد يستجيبوا لبعضها وقد يمتنعون عن كثير منها أما أن يقال يجود الدخول فيها والتنازل عن بعض الأحكام الشرعية في لعل وعسى يكون في منفع للدعوة المسلمة من هذا الشخص وهذا أيضا جهل بالإسلام لأن الإسلام لا يجيز من كان فقيها يعلم أن الإسلام لا يجيء ارتكاب محرم سلفاً خشية أن يقع في محرم أكبر مثلاً إنسان خرج مسافراً وهو يخشى أن يتعرض للموت جوعا ووجد ميزة لكنه لما وجدها ما يجوز له أن يأكلها لأنه لا يخشى موتا فهو يأكلها سلفا ويقول الضرورات بها مهروات وما وقع في الضرورة بعد كذلك لبعض الشباب عندنا في سوريا وفي الأردن كانوا إذا أرادوا ينتقلوا من مكان لمكان حلقوا لحاق ليه يا أخي قال أخشى أن يلقى علي القبر طيب وقد لا يلقى عليك القبض فاذا بما استحللت معصية الله عز وجل لعله وهذه قاعدة لا يلتزمها هؤلاء الجماعات لأنني قلت أنهم لا أعتقد أن فيهم عالم درس العلم حياته درس الحياة الاجتماعية وعرض ما يجوز لها وما لا يجوز ثم نصب نفسه أو نصب عليهم اميرا فهو يبيح له ما كان من قبله حراما ومن المشاكل التي أشار إليها بعض علماء السلف أن يمسي الإنسان على رأي ثم يمسي على رأي آخر لأنه يتأثر بالتيارات والموجات التي تاخذه يمين ويزارة ولذلك فعلينا أن نثبت على ما علمنا من شريعة الله عز وجل ولا يضطرنا ما نراه من الانحرافات لكي ننحرف نحن مع منحرفين مثل تحقيق مصلحة فإن المصلحة لا تتحقق بطريق ارتكاب المفازن والله سبحانه وتعالى هو المرجو أن يلهم المسلمين جميعا أن يكونوا وقافين عند كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يتأثروا بالتيارات الفكرية التي تأخذ بهم يمينا ويسارا ولو كانت عليها نكتات إشتامية. آخر سؤال إن شاء الله. ما في هذا خدش؟ آخر سؤال. ما في إن شاء الله. فعلا يعني من ضمن الأمور التي يعني يلزم بها. افراد الجماعه بعض الكتب ككتاب فصول من السياسه الشرعيه في الدعوه الى الله للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وكتاب المسلمون والعمل السياسي واخيرا كتاب احكام التصوير في الشريعه الاسلاميه علما بان في بعض هذه الكتب من صفحة 183 من كتاب من السياسة في الدعوة إلى الله تطرق الشيخ عبد الرحمن عن قضية تعطيل النصوص من أل المصالح الشرية. وقد فتن كثير من الشباب السلفي بالسودان بهذا الكتاب وغيره من الكتب حتى وصل بعضهم عندما نقول قال الشيخ الألباني حفظ الله تعالى كذا وكذا وكذا البعض يتجرع على علماء الحديث ويقول هذا عالم حديث حاصر ربطه في حيطان يدرس صحح ينقح وهكذا أما هذا رجل يدرس الواقع المعاش ويعرف متصمبات العصر لذلك يعني يؤدي الذي يحتاجه السودان حتى أنه أنف هذا الكتاب كالصيصة للسودان ومن هنا بدأت البلبلة من سنة 84 المصري الله مستعد هذا الباقي أمر مزعج جدا وهذا يؤكد ما قلت آلفا أن الذين يتولون قيادة الشباب المسلم اليوم هم من الشباب والذين لم ينضجوا في هذا العلم صحيح الألباني يصح ويضعف وإلى آخره ولكنه لا يعيش في المريح ويعرف الأحوال التي تحيط المسلمين ولكنه يلتزم الأحكام الشرية ولا يرى للمسلم سبيلا أن يقول إن الغاية بر الوسيلة ولو سئل عبد الرحمن نفسه وهو كان تلميذا لي في الجامعة الإسلامية لو سئل أو لأتيح لي أن التقي به هل أنت تقول بغاية بر الوسيلة لقال لا لأن هذه قاعدة كافرة لكننا إذا دقتنا نظره بأنه ينطلق منها وحياته واستحداله وتصريبه واستحدال بعض المحرمات هذا تنفيذ لهذه القاعدة التي لا يمكن أن يعترف بها مسلم ولا بد له من أن ينكرها لكن ما فائدة نقول شيئا ونفعل شيئا آخر ولذلك نحن نسأل لأخينا هذا ولمن قد تورط به في مخالفة الشرط لبعض الأحكام نسأل لنا وله الهداية والتوفيق لاتباع حقا طريقة الكتاب والسنة وعلى منج السلف الصالح وأعود لأقول إن هذه الانفلاتات عن بعض الاحكام الشرعيه تخالف طريقه المسلمين في لتالي القرون العديدة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى مصيرة الله عز ان يعرفنا بطريق المسلمين الاولين وان يعلمنا السيرة على منهاجها والسلام عليكم ورحمة الله, الله, ورحمة الله. شو هم شو بريده عفاك؟ هم شو بريده شيخنا؟ من الشيخ الالباني اللي حاصل حالة بين اربع واجهات والدعوات الدائما مستمرة ليلا ونهار والوف الاشط المسجلة في المجال العلمية وغيرها وفي الدعوات والمناسبات كيف هذا حاصل نفسه؟ انا بدا اعرف اقولوا ما دول محدودة ايو <تصفيق> الله <يستعر. أبلاهم>. <تصفيق> الله يمستمر ادولهم من هزايا الله رحمه الرحيم جزا الله عنا وعن الإسلام خيرا شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بارك الله في علمه وفي عمره ونحن ومن هنا إن شاء الله يعني نناشده مناشده خاصة أن يؤلف مؤلفا حول هذه المواضيع حتى يعني يستفيد منها جميع الناس لأن هذه الأشرة لا, لا يعني, يعني تصل إلى كل الناس أو إلى يعني مشاطها يكون محصورا في بعض الناس ولذلك مناشده مناشدة خاصة أن يؤلف مؤلفا حول هذه الأمور كما الفت مؤلفات خصيصا للسودان وإجابة الله وفقنا ذلك أن يستجيب وزوجنا في الغيب الله الله الله الله ولا سؤال مموحب سؤال مموحب هذا الأول يا شيخ هناك إنتد جماعات بالسودان وكل منهم منها اتخذ أميرة ويتمونوا طاعته فما حكم هذه الإمارة؟ فهم يقيسونها على إمارة السفر الشيخ <املينشتين> قلت لي شتاوي؟ الشيخ آه نعم بسم رحيم الذي ورد به النص هو الاماره بالسفر لتدمير شؤون السفر اما الاماره على طائفه من الناس فهذه توجب التحزب والتفرق والذي ينبغي للمسلمين ان يكونوا امه واحده وطائفه واحده وأما طائف لا أمير طائف لا أمير طائف لا أمير هذا خلاف ما أمر الله به في قوله واعتصموا في الله جميعا ولا تفرقوا ووقوع في ما نهى عنه اللهم شد إن ننذت إخواننا في مصر وفي السودان والله والله والله لقد بغزيتهم في عبر داركم وأنا متأكد من هذا خصوصا السودان بكنا أبو زيد أبره هذه أبره لكن والله الصف الثاني والله السوري أبو زيد أبو زيد والله السورية الآن تدير جماعة أنصار السنة ورضا السماء أقولها لكم صريحة فصلقوا عليه هذه آب جديدة آب سورية وهجموا هجبا شركا والآن يفعلون الآثائيل في من تربى من مجلس ذلك يصرفون عليه وسيغزون القاهرة بل لعلهم الآن قد غزرها ونحن ستصابون بالغفلة كما غفلنا الغفلة التي عيرتمونا بها بل أخرت عن فتيات نساء السنة نساء جماعة أنصار السنة ينبغي أن يقال عنصار الدنيا في السودان ما هو قال عنصار السنة أمصار المال آه فتيات انصار المال للسودان السودان ماذا يذهبن إلى الشيوع يدعينه إلى أن يدخل في حزب جماعة أمصار السنة ويذهبن إلى البعث ويذهبن إلى الضايع المايا مسكين ما هي معصومة يا إخواننا ما هي معصومة وربما تفتن وربما يفتن بها ولقد أحسن من قال فأنا أنصح كل أخ سنين أما جماعة أنصار السنة فقد أصبحوا كما قلت لكم جماعة أنصار جمع الأموال اي نعم فأنا فماذا فليس كلامي لهم كلامي لإخواني لله للسنة بالسودان أنصحهم أن يبتعدوا عن هذه المدارس التي فيها اختلاط وعن الجامعات التي فيها اختلاط، فإنها تعتبر فيتنا ماذا؟ ما هي نصيحتكم لشباب السودان، وخاصة كيف يتعاملون مع أنصار السنة الذين حق لهم أن يسموا أنصار بدعة، وما هي نصيحتكم لهم في كيفية طلب العلم وعند من يطلبونه؟ أنني أنصحهم أن أي... يضربوا العلم وأن يبتعدوا من أمصار السنة فقد أصبحوا دعاة بدعة نعم وأصبحوا دعاة مادة إننا في السودان جمعية تسمى جمعية التطار والسنة كما هي معروفة لجنة تمارك بعضا من خارفات السرعية وهي التسلم بالبعض نجاية الدعوه التنسية كفضيلتكم وطلبة العلم عندكم متنمون لهم التكثير فما قولكم في هذا؟ ماذا؟ النجل يا أسلام مجيوز الكتاب يقول أجسلوني بالدفتر وقالوا يبنيك يا دا عبد الرحمن أن تضربنا للدفتر فقرأتم ولم يعجبني وطرأتم ولم أرده لهم ثم حضروا ذلك وأصل لنا كمية من غالق من الدفتر لذا لم على وفي هذا الجوانب السلبي من سودان وعندما يقوم بانتظار المسلمين ويسلمون من المملكه الاخرى ويستهدفون ويضعون اقوى ويسلمون ويسلمون وغيرها ويسلمون ويسلمون ويسلمون ويسلمون ويسلمون ويسلمون ويسلمون ويسلمون ويسلمون ويسلمون ويسلمون ويسلمون ويسلمون ويسلمون الله ويسلمون ويسلمون In het stofhoudt en in het stofhoudt en je klaar bent, en je klaar bent, en je klaar وعن الله سبحانه وتعالى إلى لهم من عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليه تستطيعون ان تقضوا على هذه الجريات وتستطيعون أن تقضوا على العمانية وعلى النصارى وعلى كل أعدال الإسلام جميل الله تعالى ورحم الله سبحانه تعالى بأن يقوم بالحفظ على الباطل بأجماله خيرا وزاهد ولكن الغيرين ما تفهدون ورحمة الله We zijn er, we zijn er, wat